الذين قالوا ان الله عهد الينا قالوا ان الله عهد الينا ان لن نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان ان نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاء كُْ رُسُلُم مِنْ قَبْل بِالبَناتِ وَبَِّذ قُلْنتُم فَلِمَ قَتَلتُمُهُم إ كُ تُمْ صَادِقين فَإِن كَذَّبُواكَ فَقد كُذذِ بَ رُسُلُم مِن قَبْنك فقد كُذذِبَ مِنْ قَبْلِكَ, قبلك جَاءُ بِالبَينَاتِ وَزُبُ وَْكِتَابِمُن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 لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاقا نبيين لما من كتاب وحكمة وإذ أقذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يطرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير الله